117. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا 118. هو أعلم بما تفيضون فيه 119. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم 110. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي وَمَا أَنَا إلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُل أَرَأيتمْ إِن كَانَ مِن عِيادِ اللَّهِ وَكَفَرْتُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْزَرْتُمْ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 تَعِيدَانِنِي أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقّ عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجة مما عملوا 111. وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون 112. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمسعتم بها 119. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون 110. واذكر أخا عادم إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وَقَدْ خَلَتْ نُذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعْدُونَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ